في رحم أخي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوع الملك ولمن في الأرض وما كنا وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاء ولكننا نحن نتحدث عن افضل مستقبلنا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن 119. قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم له قال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 مسؤؤ منهم خلصوا نجيا. قال كبرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ما من الله ومن قبل, ومن قبل ما فرقتم فيه.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 سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى فهو كرذيل قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرزا حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين قال تَحَسَّسُوا بِيُوسُفَ بي وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن Yeah. Uh...